إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة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 ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذن العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء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 وَأَنَّ السَّاعَةَ أَتِيَتُ الَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَا فِي الْقُبُورِ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يُنصَرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ آيثم ما يقطع فلينظر هل يذهب النكيده ما يض وي كذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد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 يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 وَإِذْ بَنَوْنَا مَعَ إِبْرَاهِيمَ الْبَيْتَ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذْذِفِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَرْجٍ عَمِيقَ لِيَشْهَدُوا مَا نَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ الَّيَقْطُو تَفْثَهُمْ وَالْيُوفُ نُذُرَهُمْ وَالْيَطْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ذَالِكَ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 فَلَا إِلَّا اللَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقَ ذَالِك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 ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 صابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبند نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها صواف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 الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.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 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبَصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ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 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مريت منه حتى تأتيهم الساعة بقته حتى تأتيهم الساعة بقته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذالك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير.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 ألم تر أن الله أَنزَلَ من السماء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا